الله الرحمن الرحيم متفق لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحب وهو على كل شيء قدير وَمَعْلُومُ بما تعملون بَعْضِيْنَ وَلَقَدْ سَمَّوْنِي وَأَرَبَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرْتُمْ فَأَنْبَأْتُهُمْ انا خوفكم وإذًا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ فَأَخَذَهُمُ الطُّغْيَانُ وَالْعِصْيَاءُ فَلَا أَمْرَ ذلك بأنه كانت تأتيهم رسله بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا لا والله هو حميد نعم الذين جفوا الليل وَبَعَثُوا قُلْ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُبْعَثُونَ نَعَمْ نَكُنْ نلون قضيل لو ما يجمعكم يوم يجمع فانك يوم موت وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَحْنَ الظَّالِعِ يُكَبِّرَ عَنْهُ سِئَأَتِهِ وَيُدْخِلَ ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآيات ولين يؤمن بالله عبدي قلبه والله بكل شيء علي وأضيع الله وأضيع الرسول فإن توليتم فإنما ولا رسول وَاللَّهِ يُهَبُ الَّذِي تَدَكَّنَ يَا تَفُوتُ وَتَصْفَحُونَ وَتُغْفَرُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّمَا وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْتَ خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَن حَنَفِهِ فَقُل لَّائكَمُ يُؤْمِنُ اللَّهَ خِرْطًا حَسَنًا يُقَاعِبُ لَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ والشهادة العزيز الحكيم